والذين يحجون في الله من بعد مستجيب له من بعد مستجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب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 يد حرف الآخرة نزده في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نأته منها، نأته منها، وما له في الآخرة من نصيب، أم لهم شركاء، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن.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 في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير